بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع, موقع فضيلة الشيخ, الشيخ. أحمد, بن أحمد بن عمر الحزمي أن يقدم لكم هذه المادة صحبه أجمعي لما بعد قال المصدق رحمه الله تعالى العام في هذا مبحث العام حيث بيانت حقيقته ونعقار ضدان له عليه ثم بياد حكمه عن جلال أصوليين ومبحث العالم الخاص إن المباحث المهمة في مباحث دلالات الألفاغ لأن مبنىها كالأمر والنهي اللغة هنا ينظر فيه مباحثا اللغوية من حيث انتبعت أنه له شمول أو ليس له شمول ونظر أصوليين هنا نظر اللغوي وشرح بمعنى أنه ينظر أولا في الدغة ويبين ما هي خيار العموم وما هي الألفاظ التي تهل على العموم ثم بعد ذلك ما حكم الشرح فيما تعلق على اللغة العام العام له معنى لغوي ومعنى صلاحي العام الحيث هو سنفاعل من عم أي شمل لذلك العام هو الشامل هذا يكون اسمه فاعل من عم أي شاملة يقول عم المطر وغيره عموما فهو عام فهو, فهو عام هذا العام شديد الميم فهو عامل فاعل ودغمة في الميم فيه في الميم وأما بالخلاح فعل الله هو المصنف قوله اللغ المستغرق لجميع أفرابه بلا حفظ اللغ المستغرق لجميع افراده بلا حق هذه ثلاثه قيود اولا قوله نغز هذه يكونه مستغرقا لجميع افراده ذلك يكون هذا الاستغراق بلا حصر يعني بلا بلا نهايه نغ عرفنا المراد باللهم او الصوت المشتمل على بعض الحروف المزاجيه التي اولها الالف واخرها الياء مما هو على مرتبتين مهمل ومستعل والمهمن هو الذي لم تصاغه العرب جيد مقلوب زيت ورفع عج مقلوب جاع واما المستعمل او ما وضعته العرب عينيد قد يكون مفردا قد يكون مركبا كل منهما موضوع وكل منهما موضوع لحكمه فالفرض يعني الافراد والمفردات ولا حال لا بد تكون مسموح لا يذعن اللفظ دائما على معنى الا اذا سمعت بسلعه اعمال ذلك المعنى ان يريد الله ينشئ من عندي لفظا ويطلق على معنى ثم يقول هذا المعنى هو استعمال اللغه ياخذ في السياق اللغوي وهذا باطل وانما لا بد ان يكون هذا اللفظ محفوظا في شان عره ان استعمل في هذا المعنى دون غيره واما التركيب فليس شرطا فيها انما يشترط فيها حفظ النوع فقط يعني وضع النوع بمعنى انه يقيل فاعل وفعل وفاعل انين ان العرب انهم اذا رادوا جمل فعليه قدموا الفعل على ان الفاعل مثلا قال قام زيد قام زيد فنتقم هذا التركيب من اجل لغي بلك ان الفعل لابد له من فاعل وان الفعل يكون مقدما على الفاعل ثم ان تسنئه على هذا التركيب ما تشاء من المفردات تقول ما فعل لا لا نحتاج الى ان يكون قولنا ما فعل عمرو مقول مقوله لفعله لا انما المراد انه اذا وضعت قاعده تكون هذه القاعده المستنبطه من طريقه العرب والذي يعني من نحاس في فن النحو تكون رفع الفاعل مرفوعا اذا اذا جئت بالمفاعل ارفعه فكل فاعل ترفعه ولا يشترط ان يكون كل فاعل ترفعه يكون مفعولا به في العرب لهذا المراد كذلك المفعول به يكون منصوبا فعند كل مفعول لابد ان يكون منصوبا هذه قاعده نحوه لكن ما هو هذا المفعول أنت تنشى من عندك ما؟, ما تريد لكن لابد أن يتقدم الفعل أولا ثم الفاعل جوازا أو وجوبة ثم يأتي بعد ذلك المفعول هذا التفتيت نقول هذا وضع لكنه وضع نوعي يتعلق بالترافين إذا للفظ عرفنا حد قوله العام صلاحا هو اللفظ إليه بمعنى هل نطف في العرب بلفظ يدل على العموم؟ جواب الحال فليس الأخذ ليوفق العموم لكل المعنى لفظ كل لفظ كل حقيقة لفظ أراد هذا اللفظ واستعملته فيما هو مستغرق لزميع أفراده بلا حق فإذا أرادوا أن يدل اللغة على جميع أفراده بلا حقر وضعوا له لغة كل كما وضعوا لغة السماء للجن المعهول وكذلك لغة زين بالذات المشخصة وهكذا ووضعوا لغة كل للمعنى الذي هو معنى العام لذلك نقول هذا الوضع للغة بإذاء المعنى جل على أن العام من أغصاف الأدفال ولذلك تعبروا صليون عن هذه المسألة هل العام أو العموم من عوارض الألفاظ أو من عوارض المعاني يستعمل في الألفاظ حقيقة ويستعمل في المعاني كذلك يعني يستعمل قولا واحدا لكن هل يستعمل في المعاني حقيقة أو مجال صحيح أنه مجال وإذا قيل عم المطر الأرضاء لمعنى الشمس هذا عموم معنوي ليس عندنا نصب عم المطر الارض او البلن او القريب يكون هذا شمول وعموم او قيد من لوث عام ولذلك نقول هذا معنى استعماله في مثل هذا التركيب واراده المعنى نقول هذا استعماله مجازي عما زيد قومه بالعطاء هذا فيه شمول لكنه شمول معنى وليست له عما من الصاد العموم انما المراد بها عموم معنى اذا اول ملخص في هذا التعليق ان نقول لوث قوله اللظ أراد بأن العام من عوارض الأسعار وهو من عوارض المباني يعني العشاق ألقيه الثاني <تصفيق> المستغرق لجميع أفراده المستغرق هو بمعنى الشامل المستغرق هو بمعنى الشامل فأنه قال اللظ الشامل لجميع أفراده الشامل لكل ما يطبح له اللظ من غير أن يكون في اللظ ويقوله دلاله العلم على مزيد ان يكون في اللفظ دلاله العلم حصاره بعلم معين حينئذ العام لا يكون لفظ عاما الا اذا كان مستغرقا يعني شاملا لجميع افراده حينئذ يكون اللفظ موضوعا في لسان العرب ويتناول عددا بلا حد اذا قيل مثلا الجمع المحنث ان المؤمنون قلنا المؤمنون هذا لفظ حينئذ هو عام نفس اللفظ المؤمنون هذا التركيب لانه مركب من كلمتين ال ومؤمنون اقول هذا التركيب عام لانه لفظ اول وثانيا لانه مستغرق يعني شامل لجميع افراده فكل فرد من افراده ما هو افراد المؤمنون زيد وعمر خالد وراقي الى اخره هؤلاء المسلمون الافراد هم افراد هذا النوع عني لنقول لفظ المؤمنون مستغرق يعني شامل لجميع افراده فكل من اتصف بقيمه الايمان دخل بهذا اللفظ كل من اتصف بقيمه الايمان فليذا دخل في هذا اللفظ بجميع افراده لكن يصر هنا انه يتناول جميع الافراد دفعه واحده بمعنى ان اللفظ يصدق على الجميع مع الكل في وقت واحد دخلوا في اللغد من اجل اخراج المطلق لان المطلق يستغرق جميع الافراد لاكن معنى لا جهه الدفع شموليه النسبي بينما معنى جهه البدء كما سياتي في محله لجميع افراد هي يعني المستغرق ودي جميع افراد يعني يتناول جميع افراد احاده دفعه واحده هذا يشمل ماذا المستغرق جميع افراده يشمل اسماء العدد إذا قلت عندي مئة إبل مثلا مئة من الإبل مئة هذا لغض مستغلق لجميع أفراده كذلك لغض مستغلق يعني شامل لجميع أفراده هل هو عام؟ جوابوا لا ليس من ألفاظ العمور من هو من ألفاظ الخصوص حين يجي إلى مجة من إخراجه فقالوا بلا حصر بلا حصر يعني العام لا يكون عاماً إن إذا تناول جميع الأفراد بلا نهاية لهم ليس له شيء نحدده فإذا قيل مئة فعلاه انتهى العدد إذا لو زيت مئة وواحد مئة واثنين ثلاث ما دخل تحت الله كذلك فلا يتناول مزيد على العدد عن إذن نقول العدد هنا من ألفاظ الخصوص وليس من ألفاظ العموم وان كان له احال ويتناول جميل موضوعه من لسان العرب الا انه لوجود النهايه وكونه محصورا في عدد معين فارخا وص لم يكن عاما ولذلك احتجنا الى قيد بنا حصر لاحال اسماء العدد اذا النظ المستغرق لجميع افراده بنا حصر بنا الى حصر مثل ماذا قال مثل قوله تعالى ان الاضرار ليس نعيم ان الاغراء ليس نعيم الاغراء هذا لفظ عام لانه جمع محلم بالالف كما سياتي في الصياغ العموم هنا اذا يعم كل من اتصف بقيمه الجبر كل من اتصف بقيمه الجبر وداخل في هذا اللفظ هنا اذا لفظ هو له مستغرق لجميع افراده واحاده يتناول جميع افراد دفعه الواحده بلا حصل يعني بلا نهاية وهذا يشمل أبرار هذا لا يختص بعدد معين قد يكون مئة ألف مليون إلى آخرين فلا يختص بعدد معين عندما ينصار لفظ عاما <تصفيق> وقول لفي نعيم هذا هو الحق كن الذي نستفيده من؟, من صيغ الحموم إذا قل بأن الأبرار لفظ عاما ما الذي ينبني عليه ينبني عليه انه اذا ثبت له حكم انه يتبع افراده احال حال الاضرار قلنا دخل تحته افراد يعني من الناس زيد وعمرو ونقيل ينفذ لزيد الذي هو فرض من افراد العام ما ثبت لزيد حينئذ هذا الحكم الذي علق على النص العام يتبع افراده واحدا واحدا فكل فرض من افراد العموم يثبت عليه انه نقيل عي أنه قال بدلا من أن يأتي به تطريح قال زيد البار في نعيم عمر من البار في نعيم قالد البار يحتاج إلى النصوص لكن جاء بهذا اللظم من باب الاختصار كما قال العلم الحاس أن المثن والجمع إنما وضع عام عجل الاختصار بدلا من أن يقال عندي زيدنا زيدنا زيدنا زيدنا زيدنا زيدنا زيد وزيد وزيد وزيد وزيد يقول عندي زيد فسر كلام قد يكون مئة ماذا يصنع؟ عندي زيد لزيد ولا ينتهيد؟ أي أنئذ كذلك بدأ من أن يقول عندي محمد ومحمد عندي محمدان أي أنئذ صار من باب الاقتصاء لذلك هذه الألفاظ الدال على أفراد وأحاد بلا حصر إنما وضعت من أجل الاقتصاء ومن أجل أن يثبت الحكم لكل واحد من أفراد عام على وجه الخصوص إن الأمرار لا في نأيه قال المصنف رحمه الله تعالى فخرج بقولنا المستغرق لجميع القواعد نقي الافراد بقوله لهم خرج المعنى والمعنى لا يصدق بكونه عاما الا ما جعل الا مجالا قول العام المطر والبلد عام زيد القريه بالعطاه كله عموم معنوي الاستعمال يقور من باب من باب المجاز وامال الفاظ استعماله فيه حقيقه استعماله فيه حقيقه الثاني فخرج بقولنا المستغرق لجميع أفراده ما لا يتناول فحده المستغرق لجميع أفراده قد يكون بعض مدلولات اللغ ليس له إلا فرض واحد خرج أو لا؟ خرج عندئذن الأعلم هذا لا يدل إلا على مستمع شخص واحد شخص واحد تقول جاءني زيد تعني به شخص معين عندئذن تقول جاءني زيد زيد لا يدخل تحته إلا مسمىه فقط فلا يتناول غيره لا يتناول غيره فإن قلت كيف لا يتناول غيره وهذا كمه زيد وهذا زيد وهذا زيد فإذا قلت جاء زيد هل يصلق على جميع الأفراد الذين أسماءهم زيد وزيد, وزيد وزيد فجوابوا لا لماذا؟ لأن العلم وإن اتحدى لغضه إلا أن كل عالم قد وضع وضع خاص يعني وضع فداء وضع خاصا بمعنى أنه إذا سميت هذا الشخص زين ثم سميت الآخر زين ليس هو عين للغط وإن استحدى في اللغط إلا أنه وضع وضع آخر يعني كأنه استؤنف الوضع فوضع على هذا اللثن على هذا المسمى وضعا ابتدائيا وأما كونه مشترك مع سابقه في اللغط هذا اشتراف اللغطي فقط ولا ينقض التعدد منه المستغرق لجميع أفراده خرج به ما لا يتناوله الا واحد يعني الا فرضا واحد لان قوله المستغرق دي جميع افراد جميع افراد اذا بدا انه كله افراد طيب قد لا يكون له افراد كله فرض واحد هذا يسمى ماذا تقاب لان تقابلنا كل ما خرج من هذا الحد دخل في حد خاص متقابلان اما عام واما خاص اما عام واما واما خاص فكل ما خرج من حد العام فهو داخل في حد الخاص اذا العالم هل هو عام <تصفيق> العموم ان عيد الهاتف عموم في شموس قلنا على في شموس وفي عموم هذه العموم هو ليس عموم اللفظ الذي معك ونريد بحث وهو ان قوله فتحريره فقط رفع كلمه رفع هذه تنطبق على كل قرض مما يصح ان يطلق عليه لانه رفع عبد فلف زيد وعمر قال تقول هذا رفع وهذا رفع وهذا رفع ان عيد له صدق على الأول وعلى الثاني وعلى الثاني كذلك لكن إذا قيل فتحذيل رقبة ماذا أراد؟ هل رقبة واحدة أو متعددة؟ واحدة إذن المطلوب هنا تحذيل رقبة واحدة ثون يصدق على زيد عمره خالد يكون ضدقه هنا من باب الشمول البدثي بمعنى أنك لو كنت مخيرا وكنت مخيرا كل واحد مما يصف علي أنه يصح ان مراقبه يصف ان الحرره فاذا حررنا الاول تحيل لفظا سنع التيل الثاني لماذا لان المطلق تناول فردا واحدا لكنه غير معين غير محدد فصيت كل لفظ على جميع الافراد صد بدالي بمعنى انه لا يدخل الجميع دفعه واحده فيقول مخالفا للتحديد وإنما المراد به فقه واحد غير صحيح، بل كاتي بحق الايه المراد في قوله تعالى بتحليل رقبه لانها اي قوله رقبه اي قوله رقبه لا تتناول جميع افراد على وجه الشمول بمعنى ان جميع الافراد لا تدخل تحت واحد لذلك ينقل فقه للمشركين كل مشرك دخل والمطلوب فقه والله لكن لو قلت فتحرير رقبات تقول كل الرقاء بخلت لكن المطلوب تحرير واحدة من الرقاء إذن ما لا يتناول لأنها أي الرقبة لا تتناول جميع الأقرار على وزه الشمول يعني هي فيها الشمول لكن الشمول هنا بدأ لا شمول لا عين وإنما تتناولوا واحدا غير معين غير معين أي إن لو أعرف رقبتين لقل أكثر لو عاشت الثلاث القوانق نقول اقن نقول اننا لم يكلنا الى تغيير رقم واحد بما لان ان طول هذين رقمان تيم هذا نكر في سياسه بس هي تدل على الحقيقه فقط تدل على ان الحقيقه ان سر النقاط اي واقعته ان النقابه سواء كان زيدا او عمرا او قائلا كل الكل يجد لكن قبل التحرير اما بعد التحرير هيك في قطعه واحد وخالد بقولنا بحصر ما يتناول جميع افراده من الحصر كاسماء العدد 100 و1000 ونحوها هذه لفظ مستغرق لجميع افراده الا انه بحصر يعني له نهايه والعام ليس له نهايه قد اظهر المؤمنون ليس له نهايه ان الابرار ليس له عدد ينتهي حين اذا وقف عند عدده رامانه ظراف فمئه وعاشر من الفاظ الفصول وليست من الفاظ العموم فانها وان كانت تشمل اثنين بطائبا لكنها بحصر وليست من العام لان السيطره في العام غير محصوره وفي العام محصور اذا عرفنا مراد به العام انه اللفظ المستغرق في جميع افراد في جميع افراده اما عارف لان عام من عواصم الاطفال الهيد لا بد من جميع الالفاظ التي وضعها الهرم تستعمل في عام فيما يدل على الشمول ومن الالفاظ التي لا تدل على الشمول الدنس هنا اذا بالدراسه الامر يوجد الصيغ مشهوره عند النحاته وغيره ذكر محمد هنا تابعا صيغ العمومي تابعون صيغ العمومي يذكر أصوليون أن العموم صيغة أو لا وهذا السؤال دائما يستعاد لكن نقول هذا بيدعاء أنا أريد أن يعتبر بيدعاء لماذا؟ لأن العموم عندهم لأن العموم عندهم هذا وقف بسلام الله عنه وعنده كلام الله إبعال نفسي وأن له لغض أو لا دمعنى أن الأطرة في العموم هو نفسي نفسي كلام النفسي أنه لغض أو لا هذا محل خلاف إننا الشاعر الامر هل له صيغه او لا كلمه على المصرف بكل باب من ابواب الالفاظ يقولون هل, هل له ان عامله او لفظه ام لا هل الالفاظ له لفظ الاملاء وهكذا هذا بناء على اثبات السلام النفسي وما تفرع عنه بدعه وما تفرع عليه فهو بدعه لو لفظ ان عامله صيغه او له لفظ خاص الاتجاه انا لا اشك هذا لماذا لان الصيغ متعدد المراد من الاوزان والالفاظ او في الماده او بغيرها ان نريد نقول العام اسم اشاره وان نعم اسماء موصوله ومشارق ونحوها هذه تسمى صيغه بمعنى انها من الالفاظ التي وضعتها العرب للدلاله <تصفيق> أول أول أول على ان راهنا هذا اول ما دل على العموم بمادته يعني بحروفه لمادته مثل ماذا مثل كل وجميع وكافا وتطابق وعنها الفاظ اذا افرغت افادت العموم بمعناها بمعنى انها من الفاظ العموم بل لفظ كل وجميع ثم اخل ذه ثم اخل ذه لفظ كل هي ام العموم ام الفاظ العموم لذلك الجميع هنا تنوب عنه وهو ما ظهر ثاني في العموم انا وشوف انهم ظالمين ثاني في الدنيا بالامور كل من اقوى صيغ الامور هو تعالى وكلهم اتيه يوم القيامه في قرضه كلهم يعني لو ظلم تاخذ كل ذنيه لنا يات بولتها يعني اذاي اقاضي بلا حق انا اذا كله فرض ياتي يوم القيامه في قرضه كل فرد كل إنسان كل شخ يأتي يوم وقياما فردا يعني وحده يسمعه شيء وكل نتوه داخلي وجميع مثل كل كذلك في الجلالة على العموم إلا أن جلالة ظاهرية عند بعضهم وجلالة كل نفسية وإن كل لما جميع لدينا محضرون وكل فضاق للمعرفة وللنكر وكلهم وضيفة إلى المعرفة وكذلك فضاق إلى, إلى النكر كل نفس كل نفس لائقة نفس هذا مضاف إليه وضيفة كل نفسه وهو لا اكتراه كل مضاف مضاف إليه إلى الضبيع وهو معرفة وأما الجميع فلا تضاف إلا إلى معرفة حضر جميع قلاب يعني لا تضاف إلى النجر لا تضاف إلى إلى النجر إذن كل وجميع مما يدل على العموم لكن بالمادة يعني بالحروف وكأكفة كما يقول وما وصلناك إذا كأكفة لنا عام يعني وقاقبة أجمع الهلماء قاقبة قاقبة وعامة أبحث للناس عامة هذا كله يعتبر من يمسيغ العبور لكنه بيه بالمال في قولي تعالى إنا كل شيء خلقناه بقضى كل شيء ما من شيء مخلوق إلا بتقدير الله عز وجل وقضاءه هل يخرج عنه شيء دواب هذا إذن كل شيء كل هنا أضيف له نقول ان كل كل من شيء العموم والعموم هو اللفظ المستغرق لجميع قابل لحقره اذا شيء نقول هنا ان كل شيء خلقناه بقدر ان ما من شيء الا وقد خلق بقدر يعني بتدبير الله عز الله الله هو خالق كل شيء خالق كل شيء كل شيء صادر من خالق الله خالص اذا لا يخرج عن هذه الفلسفيه ارضنا لماذا لان كل مسيق العموم في كل الافراد داخله وحده الحكم ما هو الحكم هنا الله خالق كل شيء عندنا حكم ومحكوم عليه الحكم ما هو الله هو المتعلق به فضل الله عليه ولك فيه ذاته ومن يقضىه قلنا في الدنيا ثالثاً أسماء الشرطي بقوله من عمل صالحا فلنفسه إسماء الشرط اعتراضاً عنه قروف الشرط قروف الشرط قبل معنى لا ليس له معنى في نفسه كما سمع قد نفسه هنا المرأت من الواثنبي أسماء الشرق الأسماء التي وضعت للدلالة على الشرط هو تعليق شيئ بشيئ بقوله تعالى من عمل صالحا فلنفسه من عمل صالحا فلنفسه من هذه شرطية يتم عمل صالحا هذا فعل الشرق عمل فلنفسه فوقع في جواب الشرق ولنفسه هذا متعلق محذوب وهو جملة الجواب فإنئذ نقول من عمل كل فرد يدخل تحت هذه الصيغة إنئذ من عمل صالحا فلنفسه أني سيثاب عليه فأينما تولوا فتم وده الله فأينما أين هذه من صيغة الشرط من اسماء الشرط وهي من صيغ العموم حين التعم والعموم هنا اي مكان يولد كذلك اينما تولد فتم وزه الله ان اين اي مكان يولد وجودها ان اذا نقول هذا فيه عموم لكنه عموم في المكان ومن عامل صالحا فيه عموم يعني في اسم شرط لكنه عموم في الاشخاص عموم فيه في في الاشخاص واسماء الشرط بحثها جدا يدرس في علم النحو هنا تاخذ ان ما اشطب صيغ العموم فقط. ثالثا اسماء الاتفاق اسماء تحدث عن عن الظروف واسماء الاتفاق عن الظروف اللي خدنا في اسماء الشرط ايه باب النحو في قوله تعالى فمن يهديكم بما امي من ياتيكم يحتمي هذا وذاك وذاك ان المراد به هنا هو الله عز وجل فمن على الاتفاق من ياتيكم هذا محتمي الله أو غيرها زيد العمر الأخري إن كان مربه هنا في هذا سياق والله عز وجل ماذا أجبتم المرسلين ما هو الجواب ماذا ماذا أقول هذا من سياق العموم لأنه اسم الصفاء حينئذ ما هو الجواب الذي أجبتم به المرسل يحتمل هذا وذاق ويقف تحته مالا حفرة من, من الأجوبة فأين تذهبون تذهبون أين أين تذهبون أقول هذا أين من أثبات الاتفاق وهو من صيغ العموم يعني اي مكان تذهبوا يصدق على هذا البلد وذاك الاخر قواعد الاسماء الموصوله اسماء له هنا موصوله منها ما هو حرف ومنها ما هو اسم والمراد هنا الاسماء الموصوله سواء كانت خاصه او مشتركه في قوله تعالى والذي جاء بالصدق وصدق به اولئك هم المتقون الذي هذا هو الموصول عني ان نقول من تغيير العلوم لانه يظن يدخل تحته ما منه من حظ من الافراد بلا حق حين نقول زيت عام قالب الى ما لا نهايه يطبق على هذا الوصف ولذلك قال ماذا قال اولئك ها اي منكرون في الوصف هذا فجمع دل على ان المراد بالذي هو العلوم بذل قوله الذين جاهدوا ديننا نهدي لهم ثقلنا والذين علموا وصول ان يد يكون نصيب العمق يثق على زيد عمرو الاخري ان في ذلك لعبره لمن يقشى يعني الذي يقشى والذي يقشى له افراد بلا حصن اننا نظن لا يخطط بعدد معين بل وجع بالثاني العرب يدل على استغراقه لجميع افراده وليس له خاطر معين ولله ما في السماوات وما في الارض لله ما مصود ما في السماوات فكل ما في السماوات لله كل ما في السماوات لله يعني ملكا للناب وما في الأرض لا مصود في المعنى الذي هناك أيزا يكون من سيغ العمور كل ما في الأرض فهو لله عكس إذن دلت هذه الآية على أن ما من سيغ العمور قامتا أن نجر في سياق النفي أو النهي أو الشر اول الاستفهام الانكاري الذي رث كما هو معلوم ان مثل مقطع من النثره وما اكثر و نكره يثن شائع في جنس ترج ان اذا وقعت النثره في سياق مما ذقف افادت العموم هذا بالاطراء كلام العرب ما يدره الاصوليون اذا وقعت في سياق النفي او النفي او الشرط عندئذنا اول الاستفهام الانكاري مطلقا سواء باحرة في النكرة النفي أو الاستفال أو فصل بينه أو فصل بينهما مثلا قول ولا تشرك فيه فصل بينهما لا تشرك به شيئا هنا شيئا هي النكرة في السياق النهي تفصل بين نفي يعني لا يسترق النافي أو النافي ذلك ما كانت تكون متصله مباشره فقط تكون متصله داخل ما الى ذلك الذي قد السياق النفي الذين دعوا او لاقول ذا وما النفي قلنا نكر السياق النفي الناس الذي لم مباشره بالذات هذه اذا انك السياق النفي او النهي او الصر او الاتهام الانكاري او مباشره النافي ام مباشره عاملها وَثَوَانَ ذُكِرَتْ مَعَهَا مِنْ أَمْ لَا كما في الأمثلة التي ذكرها الشيخنا في قوله تعالى وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا اللَّهِ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا اللَّهِ نَكِرَ إِلَهٍ وقعت بعده نَكِر وهو ما زيدت عليه من يعني دخلت على له إله وهو نَكِرَ إذا قلت ما إله إلا الله قال أفادة العموم ما إله إلا الله أفادة العموم أولا نعم قاعدة نكرة في سياق النفيفة عمم إذا زيزت من إنعن قال أتطفل أتطفل فيه. فيه والظاهر في العموم والنقض في العموم كدهما زال على, على العموم إلا أن الظاهر يقبل التنقض والنقض لا يقبل التفكير. لا يقبل التخصيص بل المراد العموم بحيث انه لا يدوز تخصيصه البت ما من الهه الا الله اذا النفي بما والاله هو النكر وزيدت عليه من منثات مثل هذا الموضع فيها والاله انا مبتدا هذا عرمه مبتدا لماذا لانه ماذا؟ نعم نقول السلام ما إله إذا سبق ما لا يضف لكونه منفدأ إنه إذن أقول زيدت من هنا ولم تخرجوا على كونه منفدأ فإله هذا منفدأ مرضور ورقه ضم مقدر عن آخره فنعم نهول احتغال المحل بحركة حرف الجبرس مثل هل من خالق غير الله هل من خالق أسوأ هل خالق؟ خالق مفيد وقال هذا لا يخرج عن توني المفيدة إليذ زيدت من وزيادتها لا تخرج عن أصلها إليذ خالق لهذا المفيدة ومبطور ورفض منه قلبها وعبدوا الله ولا تسركوا به شيئا لا لناهية وتسركوا فعل مضارئ بل زلم بها وشيئا هو الشاهد الآن ذكرة في السياق النبي فيعم يعم ماذا؟ يعم كل مصرق به وكان صلم الحجر الشجر الولي النبي الأيضة. إن تبدوا شيئا أو تفقوه فإن الله كان بكل شيء عليما إن تبدوا شيئا, شيئا. نكر في السياق الشر أين الشر إن, إن حق الشر وتبدوا فعلها وشيئا هذا نكر إذن لم تباثر إن هنا النكر فلا تباثر آخر إن النكر أو تفقوه فإن الله كان بكل شيء عليك في عموم أولاك في كل شيء كل هذا بصير العموم من إله غير الله يأتيكم بضياء من إله غير الله اه استفام إن كان لأنه مراد بهيه في الاستفام الذي هو الاستخبار إذا أريد من الاستفام الاستخبار فقرح حقيقة أن تتفهمت زيد القادم أم لا تتفهم لا إشكال لكن إذا كنت تعلم وردت به التوبير أو التحدي الذي نسمى استفاما إنكارية من إله غير الله إله لنكر في السياق الاستفاء صيعوا الثالث المعرف بالإضافة المعرف بالإضافة يعني المضاف إلى معرفة ما تقول المضاف مع المضافه بالاضافه الى اضيف النكره اضيفت النكره الى معرفه يعني نقول ان النكره خلت من التعريف من المضاف من المعرف بالاضافه سواء كأن, كان مفردا ام مجموعه فقولك عانا وذكروا نعمه الله واذكروا نعمه الله عليك عين الشاهد نعمه الله المعرب بالاضافه لان نعمه ذكر الله مالكه وضيف الاول الى الثاني كتبت تعليق مفرد الى مع عندما نقول هذا يفيد العموم لماذا لانه معرب بالاضافه وهو وهو مفرد ولذلك مثل هو وان تعدوا نعمه الله لا تحصوا نعمه الله في النفوات اكن المراد بالعموم ولذلك لا تسوها والذي لا يصح هو الذي يعاد وانه كله حصر فان قرءاءه الله انا هذا جمع وهو نكره وهو بيدنا وذات الجلاله لان الذي مفيد يفيد العموم يفيد العموم يوصيكم الله في اولادكم اولادكم وهذا من دلاله العموم يسمى جميع الاولاد اذا المعرف بالاضافه مفردا كان المضاع ام مجموعه يكون نصيا العموم تابع المعرف بالالف بالالف الاشرافيه ال هذه من ادوات التعريف الاداه هذه تدخل على الاسم ولذلك تميز الاسم بقبولها ال اما دخلت عليه ال لينيدي نقول هذا نكر. نكره قابل ال وما اكثر نكره قابل ال وما بين قابله الكلمه ان وهي نكره لصرف التهذيب يعني فادت التعريف ليد حكمنا عليه بانه نكره في ضرك ان هذه قد تكون اشتقاقيه او قد تكون عاديه او قد تكون لبيان وهي تطلب الحكم من حيث العموم عدم باختلاف نوعها هنا قال المحرط بان يعني ما دخلت عليه ان تكون من صيغ العموم بصرف تكون هذه اشتقاقيه والد الاستغراقيه هي التي يصح ذقوها هي يصح حلوله لفظ كل محل حقيقه و تسلم من مسبوظ تسلم ايه من مسبوظ يعني اداره تعني هذه ان هذه الاستغراقيه ام لا اي في لفظ كل محلها وتسلم منها ان صحا هذه الصغه بمعنى انه تفيد استغراق النوظ محلها في جميع القاد ولذلك الشاهد النسور عند النحاس غيرهم إن الإنسان لفي قسر إلا الذين إن الإنسان إنسان نتر دخلت عليه أل يعني إذن نقول أل هذي هذي استغرقي أم لا يحتمل تدال نقول أل هذي استغرقي لأنك لو حذفتها بغير القراطة كل إنسان إن كل إنسان إلا في قسر صحة أولا صحة ثانية إلا الذين هو في اللغة مفرد باللغض مفتل ولما قال الذين مستثل جمعا دل على ماذا؟ على أن الإنسان المراد به ألسل يعني من حيث المدلول هو لغض العام إذن ألل استغراقية هي ما طح حلول لغض كل محلها وطح الاستثناء من مدخولها إلا الذين الذين هذا مستثن من الإنسان مفردا كان فمجنوعا يعني مدخول ألل متقول علي عن الذي بعدها الانسان الانسان الانسان هذا مقولا اما ماذا مقولا فتقول قد يكون مفردا وقد يكون جمعا قد يكون مفردا وقد يكون جمع يمكن كحال هذه اذا دخلت الالف الاشرافيه على المفرد على الواحد او على الجمع اقادت الامور مفردا كان يعني مثل واحد ام مجموعه معنى مراد الجمع هنا الجمع الاصطلاحي او اللغوي الثاني ليس الاصلاح الاصلاح مراد به جمع المذكر الثاني او جمع المؤنث الثاني او جمع التكسير الذي يكون قياس لكن ما دل على معنى الجمع هو في اللفظ مفرد هذا ليس دال او لو جعلنا مجموعا بالمعنى الاصطلاحي فنقول قوم جاء القوم الهو من سيغ العموم أولاد كل عام هو في اللغة في اللغة مفرد قوة لكنه يسمى ما هذا يسمى اسم جمع وهو ما كان مدلوله مدلول الجمع ثلاثة أكثر قبل الجمع ثلاثة ولا واحد له من لغة ليس له واحد من من لغة هو داخل في هذه الصيغة إذن قوله أم مجموعة المرادون الجمع اللغة يعني ما دل على معنى الجامعي سواء كان موافقا للطلاح النحاس أو عمد فيشمل معنى اسم الجمع الذي لا واحد له باللوضي إذن أم مجموعا يعني بالمعنى اللغوي وهو اللوض الدال على جماعة أكثر من إثنين من غير النظر إلى مفرد هل له مفرد أم لا ليس لنا نظر بهذا إنما النظر في قومي دالا على الجامعي فأقبل الجمع ثلاثة على الصحيح وعليه الجمع في قوله تعالى فخُلقَ الإنسان ضعيف تقال لأي شيء هذا؟ على على المفرد تقول ألل الثغرافية على المفرد إذن إنسان لك رأه ومفرد دقلت عليه ألل وهي الثغرافية خُلقَ الإنسان ضعيف ما الدليل على أنها الثغرافية؟ خُلقَ كلُّ إنسان صحة إذن هل يخرج فرض من أفراد الإنسان عن كون ضائف؟ لا يخرج أي فرض من أفراد الإنسان وإذا بلغ الأبطال منكم وصلوا فليتأذن كما استهدن الذين من قبله أين الشاعر؟ الأبطال أه أه أه أه الأبطال التغرقية تخلف على الأبطال ألا أفعاد قصف شعر احمل احمال وجمع على وزن افعال طيب دخلت عليها الوان الاستغراطية بدلين عنها استغراطية واذا بلغ كل الانفال او كل ضدك لما ينيد ان تقول هذي عن الاستغراطية هذا ما يتعلق ذي المعرف بآل الاستغراطية واما المعرف بآل العهدية هو قال العهدية قد تكونوا, تكونوا العهد دهنية وقد يكونوا حضوريه وقد يكون الذكري قال للعهد الحضوري قال للعهد الذهني قال للعهد الذكري ويعنون بقلل العهد الذكري هي النفس او اذا مقهوبها ذكر بمعنى انه ذكر في نفس في نفس المقام فترى رجلا فاعترمت الرجل الذي اولا وذكرتها نكره ثم أعجت له مرة ثانية مرة وخمدية إذا عنيت الثاني أنه عين الأول وجب عليك التخلال إذا قل رأيت قاضيا فأكرمت قاضيا كم قاضي رأيته واحد كم قاضي أكرم واحد زايد واحد هل الذي أكرمته هو الذي رأيته لا في هذا التركي رأيته قاضيا بدون ألم اتعلموا الصواب ان الذي انطقمته هو الذي رايته في الاسلام سلام نعم هو هذه الف كلمه ماذا عهدي والعهد دون ذكر بمعنى ان مصفوفه ال الذي هو كلمه طاضي هو الذي رايته او هو الذي ذكر فاذا اعيدت النكره ما عرفها فالثاني عين أما إذا قلت رأيت قاضيا وأكرمت قاضيا الذي أكررته غير الذي رأيت لماذا؟ بأنك رأيت قاضيا فجيت به منكرا ثم أكرمت قاضيا فجيت به منكرا فالنكرة أعيدت نكرة أي غير الأسر غير الأول هذا قعد أغنبي من طريق فقدها بعضهم لكنها اعتبر من المتحدث ولنا قاعده مضاربه فك قلت رايت القاضي فكرنت قاضي لا غيره غيره ليس هو عين ليس هو عين جعل القاضي وكرنت القاضي هو عين اذا اذا اعيدت المعرفه معرفه او النكره مارفه هي عين هي عينه الأول. اذا اعيدت النكره معرفه او المعرفه معرفه فهي عينه اذا اعيدت النكره نكره غير غير غير هذا المشهور عنده بالي اذا ان التي تكون للعهد الذكري هي التي يمد مسبوبها ذكرا بان ذكر في الثلاث الذي عهد مخحوبها ذهن أن يكون بيني وبينك أمر ما قل لك هل ذهبت إلى الرجل كنت حدثتك فيما تبقى عن شرط المال فتمعت بك عند أناس ولا أريد أن أصدر قل لك هل ذهبت إلى الرجل إنئذ الرجل هذا ما هو الرجل المعبود بيني وبينك سابقا في حديث المال عادت يسمى ماذا للعهد أزدني بمعنى أنه التي حمد مضحوبه يعني ما بعدها ذهنا بيني وبيني تقول دخلت السوقة تذهبت السوقة تذهبت إلى الجامعة جامعين جامعة تخارفت تنوى لكن بيني وبينك عهده أنه إذا أطلقت الجامعة صرفت إلى ذلك حين يجد قل هذا للعهد الذهن نوع الثاني للعهد الحضوري يعني الذي يكون الحاضر يمثلون له بقوله تعالى اليوم أكملت لكم دين أي هذا اليوم هذا أيضا وكل اسم محلم بأل بعد اسم الإشارة فهي للعهد الفضوري بعد مطلق كل اسم محلم بأل بعد اسم الإشارة فهي للعهد الفضوري وأما المعرف بأل العهدية فإنه بحسب المعبود فإن كان عاما فالمعرف عام وإن كان خاصا فالمعرف خاص بمعنى أن مدهول أل للفغرقية دائما يكون عاما وممدوح ان العهديه في تفصيل لان هذه العهديه باعتبار ما سبق قد تكون باعتبار ما سبق الذي سبق حين اذاعته وما بعدها سيكون قاضي وقد يكون المعهود عاما حين اذا ما بعد عدة عهد او بالمثال سبق المضارع مثال العام قوله تعالى اذ قال ربك للملائكه اني خالق بشر من طين اي ذا وئك وبو ونفخ فيه من روحي فقعوا له سالمين فسبجد الملائكه كلهم اجماعا اذ قال ربك للملائكه انوروه اي انور استغراقي نعم لانه جمع مخن بالالف وذات في قاعده ثانيه مثل قوله وإذا بلغ الرقاع واذا بلغ ان اقفار قال فسجد الملائكه عاد المعنى كما قال عاد المعنى معنى حينئذ الثاني اقول هل هذه ليست استغرابي لماذا لان مقوله قال قول الذي ذكرناه اذ قال ربك الملائكه هو عين قولك فسجد الملائكه ليست ملائكه اخرى غير صادقين هم ننفذهم حينئذ مقوله او سجدت الملائكه اذي الهيئه استدراكيه وانما المراد بها الملائكه المذكورون في اول السطر حين اجي نقول ما بعد ال العهديه هنا وما بعدها جمع والمعبود الذي هو قوله قال ربك للملائكه عام حين اجي تكون ان هنا للعموم في العموم اذا ادي آل العهديه هنا ما بعدها افاد العموم لكون المعبود عام دون المعهود عامه فهي في نفسها عهدي ما هو المعهود او ان قال رب قد الملائكه الداله ومثال القا او تعالى كما ارسلنا الى فرعون رسولا فعاقب فرعون الرسول فاخذه اقلا وبيه عليه وصول الثاني وعين الاول ام غيره او في خلاف عين مع غيره عينه, عينه. اذا قال ذكره أولا نكرا رسولا ثم عرفه عام إذا رسولا هذا خاص أو عام خاص فلما قل فعصى فرعون الرسول أي ذاك الثادث وهو خاص إذا ما بعد أن هنا العهدية يكون قاصا لأن المعهود الثادث ذكره خاص إذا الآن العهدية في تقديم إن كان المعهود عاما فما بعدها عام فأفادت الهموم ويقال المأهول خاقا ذلك افادت الخصوه وام المعرض بهل التي بيان الدين لبيان الدين قال هو هي التي تصح حلول كل محلها مزاجا ولا يقبل الاستلام المسكون لكي بيان الدين يعني بيان الحقيقه والماهيه بيان الحقيقه والماهيه او واجب الخير من المان مأخوذ الخاض ومقوله الا الثانيه إمرأة. هل مراد من الأفراد أو حقيقة الرجولة والألثوية؟ ثاني فعثنا مراد الأفراد إن إذن يطلح أن يحل لغض كل محنة لكن مجازا لحقيقة ولا يطلح لإستثناء فالرجل خير من المرى الرجل إلا زيد لا يطلح لإستثناء إن إذن نقول أن هذه لبيان ما هي يعني حقيقة ما ديئ بها إلا من أجل بيان الحقيقة وأما المؤرب بأنّ لديان الجنس فلا يعم ال апرأى فإذا قلت الرجل خير من المرأة أو الرجال حير من النساء فليس المراد أنّ كل فرض من الرجال خير من كل فرض من النساء وإنما المراد أنّ هذا الجنس خير من هذا الجنس جنس الرجل خير من جنس المرأة وأما الأفراث هذاناiğ لأ었어 نتعرض لذكرة أحد الأفراث لهذا النساء لماذا؟ لأنّ Short Insade across the observation وكان ذ hur يودد ان النساء من تفوق 10 الرجال هذا جيد هذا جيد حقيقي صحيح جيد من السماء من الرجال مثلا من هو يلعب في عشرات بالمئات في, في الالعاب امراه واحده تجلس تخدم القرص خير منها صحيح ولا اذا لا نقول دي لا نقول افراد الرجال خير من افراد النساء وانما الجيد هو الذي يفضل ويمكن المراد ان هذا الجنس خير من هذا الجنس وان كان قد ولد من افراد النساء من هو خير من بعض بذا اذا محل بال ان كانت استغراقيه فهي للعموم مطلقا وان كانت عهديه في التفصيل الذي ذكرناه وان كانت ظارحه في هل وهي التي بيان الجنس هذا لا يكفي الامر ما حكم العمل بالعام قال الشافعي يجب العمل بعموم اللفظ العام يجب العام بعموم اللغض العام تلف العلماء أولا هل يجهوا العمل بالعام على عمومه أو يمنع العمل حتى يبحث عن مخصصه هل لابد أن نبحث أولا أو نعمل به فداء نعمل به فداء متى ما بلغت اللغض العام وجب تعميمه وتنزيل الحكم المرتب عن اللغض العام على كل فضل فضل من أفراد الحام ولا يصح ان نتوقف في اللفظ العام حتى نبحث عن المخصص لان يحتمل ما من عام إلا هو يمكن ما من عام الا ويمكن تقييد فمن عام لو يمكن استثناء منه فخص ما استثناء يعني إذن هل نتوقف لانه يحتمل انه صنيع ولم نعلم كلها فليجرى العمل بعمومه ولا نبحث عن مخصص ولا نتوقف يجب العمل بعموم اللفظ عمل بعموم اللفظ يعني يجب اعتقاد العموم والعمله يجب اعتقاد العمو والعمل به حتى يثبت تخطيصه يعني من غير بحث عن مخصص حتى يثبت تخطيص يعني تعمل ولو أخطأت في تنزيل الحكم على الأفراد هذا بعد البحث ما هو امتداد فحتى حتى يثبت تخطيصه فإن ثبت تم مخصص من كتاب وصلنا إلى ذن عمنا به فنخصص العام به مدلول هذا الثان وهذا مذهب الجمهور لأن العمل بنصوص الكتاب والسنة واثب على ما تقضيه جنالاتنا حتى يقوم دليل عن خلاف ذلك الأصل هو العمل بظاهر النصوص هذا هو الأصل وهذا محل يفاق بين الصحابة حينئذ ظاهر اللفظ العام هو عمونا فيجب العمل بهذا الظاهر حتى يثبت المخصص وإذا ورد العام وإذا ورد العام على سبب الخاص هذه مثالة للخاص إذا كان العام له السبب له له سبب يعني اللفظ عام وله سبب خاص عين هل يحمل الحكم العام على سببه يخطب به ام لا يضل السبب ونقول العبره بعموم اللفظ لا بخصوص السبب هذه مساله هي خلاف بين الاصوليين والصحيح ان العبره بعموم اللفظ لا بخصوص لانه ما جاء الشرع باللفظ العام الا من اجل الفاعل وهي دلاله على ان هذا الحكم يكون فيه صاحب القصه وغيره مثله وغيره مثلهم واذا ورد العام على سبب خاص وجب العام بامومه لان الجمره باموم اللفظ لا تخص السبب الا ان يدل دليل على تخصيص العام بما يشبه حال السبب الذي ورد من اجله فيخصص بما يشبهها بمعنى ان السبب قد يكون سببا خاصا في شخص واحد فقد يكون سبباً في نوعين. نوع نوع كما تأذكره المثال إن إذن النوع له أفراد قد يكون سم وصف يكون مشتركاً بين الأفراد قد يحمل اللفظ العام على هذا النوع ولا يحمل غيره عليه فالمثال الذي سيأتي إذن العقل هو أنه يكون العبر بعموم اللفظ له بخصوص السبب ومعتبر اللفظ فيعمل اقتصى السببوك مثال ما لا جليل على تحقيقه هي هياة الظهار فإن سبب نزولها ظهار هو الضجن الصامد والحكم عام فيه وفي غيره إذا الحكم عام ألا قد تحقص به وإن كان سبب النزول للآيات هو هو ظهار هو حينئذ نقول هل هذا الحكم خاص به أو لا يقول أحد لا يقول أحد حتى من قال لأن العام يحمل على سببه يعمم الحكم لكن يريد الخلافون هل غير أو دخل في اللفظ من جهة اللفظ أو من جهة القياة هل دخل في الحكم من جهة اللفظ أو من جهة القياة وإذا كل من ظاهر فالحكم واحد لكن نقفل في أو وغيره هل اللفظ يشمله أم نقول من باب خياة هذا محل النجاح والصحيح أنه داخل في اللفظ لأن العفر به في عموم اللفظ وهذا الذي هو غير ظهار أو أرض من أفراد العموم ان الله عز وجل وقال والذين يظهرون الذين يظهرون الذين هذا نصغ عموم فيشمل عوس ومن كان فيه بحكمه اذا المثال ما له دليل على تخصيصه وان ورد على سبب خاص ايات الظهار فان سبب نزولها اظهار او ثقل لصانق الحكم عام فيه وفي غيره ان الله تعالى قال الذين يظهرون ولفظ الموصول نصغ العموم ولم يرد دليل مخصص ثم عدول الشارع عن اللفظ الخاص للنفظ العام لابد لهم من فائد بدأ من أن يسمي أو يأتي بنفظ خاص على الذين هذا الزيادة زيادة في اللفظ والعصر أن يخاطب الخاص بلفظ خاص لماذا ذات؟ نقول الزيادة هنا من فائد وهي أن الحكم ليس خاطب به وإنما هو عام فيه وفي من كان على حكمه وفائدته هي تعميم الحكم هي تعميم الحكم صجع نصه في ذلك وهو مراب بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن رجل نصاب من امرأة قبله فأكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فأنزلت عليه أقم الصلاة إلى أن قائم الحسنات جد ذبن الضيان له عام أو خاص عام أو خاص حسنان دخلت عليه أل أو الجمع إن إذن نقول هذا نصير الأمور قال الرجل ألي هذه حافه يعني فقال النبي صلى الله عليه وسلم لمن عمل بها من امتي وفي روايه بلد الناس فان السبب قاه وهذا الرجل الذي قام بامراته نبيهه ونزل اللفظ وهو عام قال النبي صلى الله عليه وسلم الناس اذا هذا نخص في محل الانسان فلا يعدل عنهم ومثال ما دل الدليل على تخطيطه نعم ومثال ما دل الدليل على تحقيقه قوله صلى الله عليه وسلم يعني يحمل على سبب يحمل على على السبب ولا نقول العبرة بعموم اللغض مطلقا وإنما ننظر في السبب فنجد فيه معنا قد يجد في غيره عندما نقول ما شابه هذه الحالة فله الحكم وما لم يشابه هذه الحالة فليس له حكمه ومثال ما دل ومثال ما دل على تخصيصي قوله صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر ليس من البر الصيام في, في السفر أين العموم؟ البر أقلها هي عموم ليس من البر هذا نكي أنه اتخلت على بل وهو مفرد إلى ذا عم ليس من البر مثل شيء الصيام أي صيام فرما كان أو نكي كان أو هل نقول كما قال بعض أهل العلم أنه لا يشرع الطوم في الثباب لأن النبي فقال ليس من البر أو ننظر في الثباب فنجد معنا لنستطيع أن نجعل هذا النوضى العام خاصا به فإن تببه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه فقال ما هذا قالوا طائم فقال ليس من البر الصيام إذن هذا السبب خاص ولكن نحمل اللفظ العام على هذا الشخص ومن كان مثل بمعنى أنه أدى به الصوم إلى أن يضل المدى أو أنه شق على نفسه فنقول لهذا النوع ليس من الذل الصيام أما من قوي على الصوم فنقول له ليس داخل في هذا النوع لماذا؟ لا؟ لأن النبي الصلب صار هل يفعل النبي صلى الله عليه وسلم شيء أن ليس من البر في شيء؟ لا لا يفعل فقط أنه ومع ذلك صام وكذلك الصحابة بعضهم صام وبعضهم أفخر منا الضائم ومنا المبتر ولا ينكر هذا على ذلك إذن ثبت من فعله وثبت من إطراره جل على أن قوله ليس من البر الصيام في السبب أراد به سببا وهو نوع معين من شق عليه الصوم حينئذ اختفى هذا اللغض العام بسبب لكن في نوع لا بحق واحد فهذا العموم خاص بمن يشكم حال هذا الرجل وهو من يشف عليه الصيام في السفر والدليل على تحقيقه بذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم في السفر حيث كان لا يشف عليه ولا يسعى صلى الله عليه وسلم ما ليس بذر أقرى وحابة على, على ذلك إذن العاصف في العام أنه يُعمل به دون بحثٍ أم مقصد ثم إذا ورد العام على سبب الفاضل فكل عام يكون بمقابلة السبب لا بعض ال... الألفاظ العام لا تكون واردة على السبب إن لم نرد على سبب فأمره واضح إن ورد على سبب هل يختص به أو لا قلنا فيه تفصل على ما ذكره الشيخ ثم تبقى مثلا أن الحكم المعلق على اللغز العام يتبع كل فرض فرض من مدلول اللفظ هذا المراد من قول اللفظ له افراد اذا قال ان افلح المؤمنون المؤمنون هذا لفظ مستغرق لجميع افراده بلا حصر ويشمل زيدا وعمرا وقال قيل يثبت لكل واحد الحكم الذي حكم على اللفظ العام وهو الفلاح قد افلح المؤمنون اذا كل مؤمن فهو مفلح أقتل المشركين كل مشرك ودف قتله هذا الأصل ثم قال القاف وهو إقاب العام قاط إقاب العام فيوخذ حده من حد العام كالشأن فيه النهي معه مع الأمر تعريفه القاف كل لغة قد العام يعني وهو غير الشامل إذا كان العام هو الشامل فالقاف غيره غير الشامل فهو يدل على الانتران وقطع الاستران قالوا فرض فلان بكذا اي فرد به فلم يشاركه احد فلم يشاركه احد وصل حالا ان القاف الداله على محصور بشخص او عدد كل ما فرض من حد عام هو الذي يدخل معنا في الخاص فما لم يتناول ان فرضا فوقا او عددا محصورا فوقا او النثره في سياق على الاثبات لي خاص اذا كل ما خرج بناس دخل هنا اللفظ اذا الخاص من عوارض الاصل ده من عوارض المعنى ويطلق على المعنى هو مجال ولجان يفرقوا بينهما فيقال في لفظ عام ونفذ الخاص ويقال معنى اعم ومعنى اخص فلا يكتب بصيغه افعل في اللفظين الأعام والأخار إلا في مقابلة في المعنى فليط اللفظ <تصفيق> أعام من كده أقع هذا إنما يطال معنى أعام من كده فالأفعن التفضيل يكونوا واقعاً بالمعنى وأما اللفظ سيؤت به الأعام والخارج فاللفظ فالداد على محصول بشخص مثل ماذا؟ محصول بشخص زئ قلنا ان الاسم خرج ازيد الاعلام ان علم يدل على مسمى او محصور بشخص اذا اسماء الاعلام هذه من الفاظ خاصه وليست من الفاظ عامه او عدد او عدد قلنا هناك بن حصر باقراض العدد فعشره مثلا عطن او عا وان تناول عدد فانا تحت وافراد ها نعم ومايند دخلت احتوى افراد الا انه محصور الفرق هنا وهناك بين هذا النوع ان العام يتناول جميع افراد بلا حصر وهنا تناول عدد افراده جميع افراد لكن مع ما حصر قال كأسمائي كأسمائي هذا خاص في اسماء نعامي كاسماء انا على والاشاره قولها الاشاره انا خاصه لماذا لان الاشاره تقول لشيء محصور تقول ايما حاجه زيد اعزال الزيدان هؤلاء الزيدوث قول تيم محصور شيء محصور فخالف بقولنا على محصور العام بان العام لا حصر له لا حصر له وضام معرفه بانه ما دل على شيء بعينه ما دل على شيء بعينه او اكثر مما ذكروا الشيء فما هو زيد دخل فيه العام يدل على شيء بعينه خاص خرج به العام بان خاص لفظ وضع لمعنى واحد معلوم وهو دال على الانفراد وقطع المشاركه والتخصيص عندنا خاص وعندنا تخصيص الخاص وصف للنص والتخصيص هذا قصر بعض افراد العام قصر بعض افراد العام وهو يكون بين دليلين قول بين بينه دليله وهو الذي يحتنى به الاصوليون في هذا المقام تقييد هذا مصدر خاص يقاص ضد تقييدا وهو من اصل الوضع للفاعل وهو لغه الاقتاص كيف هو الاقتاص لغه ضد التعميم ضد التعميم و اقتضاء اخراج بعض افراد العام يعني كان ثم لفظ عام فاخرجه مما يدل هذا اللفظ العام بدليل ثم تا تم تخصيص نقتل المشرفين ذلك الدليل على أن المعاهد لا يقتل إن إذن استثنينا استثنينا أخرجنا قطرنا بعض أخراج العام أخرجناه بدليل هذا تم الفعل هذا جمع هذا مع ذلك تم تخصيص بمعنى أنك أخرجت بعض أخراج العام لأطر المشرف يشمل الحرب والمعاهد والدن وغيره كل من اقتصف بهذا الوصفة ودافل فيه حينئذ فقتل المسركين هل كل المسركين يقتل؟ إن كان النظر من حيث هو يتناول كل المسرك لكن الحكم صواعي قال فقتل يتني الهواء حينئذ جاء الظليل يدل على أن الذن لا يقتل وكذلك المعاهد لا يقتل إذا نكرش هذا النوع من قول المسركين ويحمل القاتل وجوب القبل على ما عاد هذين النوعين هذا يسمى ماذا؟ يسمى تخطيطاً إخراج بعض أفراد عام <تصفيق> واضطلاحاً إخراج بعض أفراد عام بعض لا كل إن أخرج الكل هذا ما يسمى بالنفس لو جاء كل المسركين وجاء لا تخطر المسركين هذا إخراج بكل المسرك أقول ما لا. هذا يسمى نفسها ولا يسمى تخطيطاً لماذا لا؟ له؟ لأن التخطيط خاص ببعض الأفراد هذه كل الأفراد إخراج بعض أي لا كل أي اللفوا نسhtaking بعض أفراد العام يعني ما تناوله أن نخل وبعض يعبد بتعبيذ قسر العام على بعض أفراده بدليل قسر بعض أفراد العام قسر العام على بعض أفراده بلليل قسر العام على بعض أفراده قسر حكم بمعنى أن الحكم هو الذي يرى لأن عندنا أمرين قطب المسركين عندنا حكم العام وهو الأمر بالقسم وعندنا اللفظ العام وهو المسركون حينئذ المسركون يتناول ما لا حق من, من الأطراض حكم كل فرد هو وجوب القسم إذا أقرزت المعاهدين هل أقرزتهم من مجنون اللفظ أو من الحكم؟ من الحق؟ لماذا؟ لأن اللفظ هنا لغة وي بما انه ثابت من قبل الحكم عين اجد دلاله اللفظ على افراد دلاله لغويه هذا لا يمكن اضراح لا يمكن اضراح بماذا لانك لا تخرج منه من الافراد الا ما اتفق بنقيض ذلك الوصف المشرك اسمي مشرك عين كل فرد تصف بالشرك وداخل فيه وعما الاستثناء او قصر العام على بعض افراد المراد به ان الحكم لا يتبع بعضها وأما نسلق أو يتناولهم فالمعاهد مشري والذن مشري وغيرهما مشري إذن اللغة تقالح يتناولهم من جهة اللغة لا من جهة الشاعر حينئذ إخراج بعض أفراد العام أو قصر العام على بعض أفراده لدليله أي قصر حكمه وإن كان نفض العام باقي عن عمومه لكن نفضا لا حكما فبعض من يتناوله اللغة غير مراد بالحكمه اما قال هنا والمخصص بكثرة طاص خصص مخصص خصص على فاعل والمراد به فاعل التخصيص ان الذي يخصص عقله والله اعلم ان البحث هنا بحث فرعي فلام والله اعلم يطلق فيه فيه يعني عام في موضع وياتي التخصيص في هذا الوقت ان نريد نقول المخصص في الاصل والله اعلم ولكن اطلق عندنا عند الأصليين ويرادوا به الدليل عذا قيل مخصص أرادوا به الكتاب أو الثنة أو الإجماع أو الثنة ويقال هذا مخصص وهذا مخصص فالكتاب يخصص ويخصص والثنة تخصص وتخصص بمعنى أنها يتكونها التخصيص وهي تخصص هو يراد والمخصص تكثر صادثا عن التخصيص وهو الشانع ويثنقه مجازاً على الدليل الذي حطر به التخصيص يعني إخراله مع الأفراد العام هذا يسمى تخصيصاً يسمى يسمى تخصيصاً إذن في الآخر أن فاعل التخصيص هو الله لكن أفنق على الدليل من كتاب أو سنة أو إجماع أو كيات من باب المجال من باب المجال حكم التخصيص ما حكموا عرفنا التخصيص ما حكمه شف شوننا نجمع بين الدليلين بين عام وقاء فنحمل العام على ما على صورة القاس ما حكمه فكل حكمه لجماع منعقب على جواز تخصيص العموم جماع منعقب على جواز تخصيص العموم أمرا أو نهيا أو خبرا يعني التخصيص تكون في باب الأوامر وفي باب النواهي وفي باب الأخبار فلا خلافا في جواز تخصيص العام لإخراب بعض أقرابه منه شرقه شرقه يعني خططه هذه وقبول القاعده العامه في التخصيص انه لا يصح الا بدليل شرعي ليس كل ما نتعدى التخصيص يقبل منه بل لا بد من دليل صحيح بمعنى انه صرح كما نقول قرينه طارفا لامر من الوجوب الى الندب بده تكون قرينه شرعيه يعني كتاب السنه او اجماع وهي صحيح فذلك المخصص لا يكون الا دليلا شرعيا ولذلك قصر العام على بعض الأفراد بدليل هذا في ذكر لهذه القليلة أثره يعني ما يترتب عليه بعد التخصيص يجب العمل بدليل التخصيص إذا صحى في طورة التخصيص واجدار جنالة العام عليه بمعنى أن النفض العام يدل على هذه الطورة التي أفردت لكن نفذرها بمعنى لا نتبع هذا الفرض الحكم المترتب على العام فكل المشركين اقول مستوى دين لا اوذكر فيه فرض ولو المعاهد لكن يهدر هذه الصوره بمعنى لا نلحق ذلك الحكم لهذا الفرض ونجعل الحكم خاص بما عدا هذه واضح هذا التفصيل قالوا ودليل تقسيم نوعا ذلك التقسيم الذي والمفصل نوعا متصلون ومتقطعون متصلون في متصل متقابله المتصل هو ما لا يتقلب نفسه يعني دليل ما أي دليل لا يستقل بنفسه دون العام بل لابد من مقارنته العام يعني كن في ناس الله معه في التركيز ولله على الناس حد البيت من استطاع بين العام الناس في عم المستقيح وغير المستقيح من استطاع هذا بدل بعض من كله ومن المستطفات اتصل به في آية موحدة قال ليه في آية إذن هذا نعبر عنه بأنه مفتصل المخصص الذي كان مفتصل في نفس السياق في نفس الآية في نفس الحديث يسميه مخصصا مفتصلة بمعنى له لا يستقل بنفسه جاء القوم إلا زيدا قوم يطلق على زيد غيره على زيد غيره حينئذ قولك إلا زيدا هذا التثنى أو إخوات اعتبر من النوع الأول هل يستقل بنفسه الجواب له قالنا القوم إلا زيدا هذا إثناء وهو مرتصل به بالكلام إذن ما لا يستقل بنفسه يعني دون العام اللي بد أن يكون مقارناً للعام والمقاصل ما يستقل بنفسه آية في البقرة تخصص آية في الأحزاء أو سنة تخصص آية أو آية تخصص سنة أو كتاب أو سنة يخصص بالإجماع أو بالسينة لكل مقاصل كل واحد منهم المتقل عن العام إذن الدليل المقاصل قد يكون منطقلا وقد يكون منفصلا فمن المخصص المطلق ذكر الاستثناء اولا لانه اهم ما اركبه الاصلي فمن المخصص المطلق يعني بالعام لا ينفك عنه الاستثناء الاستثناء وهو في اللغه لغه نقول من الثاني نقول من من الثاني وهو العطف والعوض عطف وعوض وهو رد بعض الشيء إلى بعضه كثني الحبل فقل ثنيت الحبل إذا عطفت بعضه على بعض ردت بعضه على, على بعض هذا يسمى ماذا؟ يسمى ثانية وكل مأخوذ من الثار فيه إذا قلت ثنيت زيدا عن السفري يعني طرفت عن السفر يعني إذا الثاني يطلق ويراد به العرض والعود ويراد به تذلك الثار في الثاني عرض و فلاح اقرار بعض افراد العام بالا او احدى القواعد اقرار بعض افراد العام على الوجه اذا عندنا لفظ عام يكون واحدا من الاحوال السبعه السابقه وياتي بعده استثناء بالا او احدى القواعد والقواعد الا مع ان احد عشر انت ويا الى غيره سوى وما عدا وليت ولا يكون وحاشا وخلوه هي ما خلو عنه اخذونا من ذكر الاستثناء هذه ما يسمى ب صيغ او ادوات الاتثناء. ادوات هذه كلها ما تدركها من هنا فقط. هنا تاخذ الحكم فقط ان الاستثناء من المخالفات والعقد يكون الاستثناء واضح عندك من اوله الى, إلى اخره والا لا يصح هذا الباب فتفهم ان الاستثناء من المخالفات من من المخالف إخراج بعض أفراد العام في إلا أو إحدى أقوات فقول تعالى إلا الإنسان لفي خسر إلا الذين أمن الإنسان إخراج بعض أفراد العام إذن لابد أن يكون عند العام والإنسان لفظ عام الصغرقية دخلت على مفرس وهو لفظ مستغرق لجميع أفراده ما يتناولونه بالعام إذن لابد أن يكون عندنا أولا لفظ العام ظم ما ياتي الا او احدى قوا الا الذين ها هل تظن اولى اخرجنا بعض افراد العام اولى افراد العام يشمل كل انسان امن او لم يؤ خلق فيه المؤمن والكافر والمؤمن لا حق له والكافر لا حق له ف الانسان لا انا والنوعان لا حق لهما اين انستنا رب قلنا وعلا الا الذين ها الا الذين ها أقول هذا إخراج بعض أفراد العام بإلا وإحدى خواته حينيذ قوله إخراج هذا محل وشكال محل وشكال وهو إذا قلت أخرج لمعنى أنه دخل أول ثم أخرج وهذا محل وشكال لماذا؟ لأنك تزمع بين النقضين تحكم على الشيء ثم تنفي عنه فإذا قلت قام القوم إلا زيدا زيت هذا الداخل في القول فسجل له قياس كانك تقول قام زيت الا زيت اللامع على فيه تناقض فيه فيه سلام والصحيح الذي عليه التعويل انه قال بان استناله يعبر عنه بذلك وهذا انما نعرفه كما عرفه القدامى وغيره في الروضه بانه قول متصل يدل على ان المنثوره معه غير مراد بالقول الاول قول متصل والمراد من القول المتصل هو إلا وآخواته قول المتصل يدل على أن المذكور معه يعني مبعد إلا أو المتثنى غير مراد بالقول الأول أو المتثنى منه فقولك قام القوم إلا زيدا اتداء قبل أن تنطق زيد لم يدخل في قولك قام القوم وانما اردت ان تبين المقاطر بان زيد لم يدخل في هذا القول بهذا الكلام قال زيد قام القوم فجيت بقومك الا زيدا فهلا زيدا هذا استثناء ما حقيقه الاستثناء قوله متصل يدل على ان المذكوره معه ما بعده يعني بعد الا غير مراد للقول الاول هذا مثلا من الاخراج والاطحان ولذلك ابن القيم في المدائع ذكر هذه المساله وفر عليه مثلا اكثر منها. وهي قولنا لا إله إلا الله إذا قلنا بأنه إخراج لا إله عما كل إله بحق وبباطن هذا تفضل إلا الله هذا فيه إخراج على سلام هذا عندئذ نفيت عن الله عز وجل الأنوهية ثم أثبتت هذا تناقل فالقول بأنه دخل ثم خرج هذا قول فيه شيء من من الفساد إن كان شعر عند كثير من المتأخذين اذن قول المنتقل يدل على ان المنكرة نعم غير مراد من القول الاول الذي هو المستثنى منه فخرج بقول النبي ان واحده فواطي التقييد بشرط وهي نعم لان قولك ولله أو قوله تبارك الله عننا اقول تعالى ربنا عن الناس حج زي من استطاع هنا فيه افراد لبعض افراد العام لكن ايه بالايه وانما بي بالبد بالبد ذلك اكرنني ثم ان جاءوا او ان ترموا عقد التخصيص والاكرام ما لاخر لكن بالشرط اذا التخصيص او التقييد هنا ب الاحد فواتنا في احتراز عن البدل وعن الشرط شروط الاستثناء وشرط صحه الاستثناء شروط منها اهمها اتصاله بالمستثنى منه حقيقه او خطا حقيقه او يعني لابد ان يكون المستثنى او القول المتقيد يكون متصلا بالمستثنى منه بما انك تدخل قائما قائما الى زيد ما تاتي اليوم تدخل قائما قائما وتاتي غدا تدخل الى زيدا بما لانه الا زيدا هذا مرتبط بسابقه هو كلام متحد كما ان المبتدا الخبر لا ينفصل عن المبتدا وجمله الجواب لا تنفصل عن جمله الشرط كذلك اداه الاستثناء المستثنى لا ينفصل عن المستثنى يعني هل تدخل زيد وتاتي بعد ساعه تدخل قائما هذا لا ليس كما كلامه في التناوع لا يسمى كلامه في التناوع لا لماذا لانك ذكرت اول كلمه ولم تنوي ثانيه ثم اتممتها بعد وقت الانفصال هذا اخرج الكلام عن كونه كلاما كذلك ان قلت جاء زيد ونسيتني بعد يومين قلت هو كلام انت بذلك كون هذا ليس كما كلامه لا يسمى كلام. لا بد من اتصال الخطاب بالمبتدا ولابد من اتصال الجواب به بالشاطئ كذلك لابد من اتصال المستثمر بالمستثمرين في الوقت نفسه عين اذن بكونه لا يكون كلاما الا باتصال السلطه هذه لاننا لو فتحنا الباب بعض لان هذه ينبني عليها ماذا ينبني عليها النظام هنا قد قلنا نعم لزيد علي 100 ولد ويتم عندهم يقول الله الله ها ما يصلح الكلام نقول هذا الاستثناء باطل لماذا لأنه لا يعتبر كلامه قد أقررت أولاً وتم الكلام اعترفت واستثناءه كذلك يعتبر استثناءاً ملغياً لأنه ليس بكلامٍ عربيٍ قصير إذن اتصاله يعني اتصال المستثنى بالمستثنى منه حقيقةً أو حكماً حقيقةً أن يتصل الكلام لو عليّ مئة ألفٍ إن يتصل لكن لو قُصن بينهما بفاصلٍ ضروري فتُعار وحمحمة أو عطاة نحوها نقول هذا اتقل ما كلا هو حكم يعني قال لي زيد علي مئة ألفين إلا كذا اتقل أو لا هو لم يتقل حقيقة لم يتقل لكن نزل هذا منزل المتقل حقيقة حقيقة أو حكما فالمتقل حقيقة المباشر للمتقل منه <تصفيق> بحيث لا يتقل لا يقتل بينه مطار يعني يذكر المتقل عاقب المنتقلان من بلااقه بين مباشره والنقل بالحقن ما فصل بين يعني بين المستثنى وبين المستثنى من فاصل اقرار فاصل اقرار لا يمكن دفعه كتعالي والعطاء كتعالي والعطاء وعلى هذا فلا يوجد فطر بينهما بكلام اجنبي يعني اذا قلنا بان الفاصل يكون ضروريا أي ناجد لو سكتت سكوتاً طويلاً بطل الشرط بطل الاستثناء لفواس الشرط كذلك لو تكلم بيه كلام أجنبي قل له علي مئة ألف ثم ضرب الزوال ورد ثم قال إلا تسعيد يقبل لماذا؟ لكون إن فصل بين المتثنى ومتثنى منه بكلام أجنبي كلام أجنبي أو سكت سكوتاً لا يعتبر سقوطا عاديا ما اذا كان العاده يعني السقوط له علي تجا الا علي تجا ثم سكت سقوطا عاديا ومن عادتي ثم قال ان لا يثمن من لانه سوف اما اذا فصله به سقوط طويل او بكلام اجنبي لا يصح الاستثناء ويلغى لفوته هذا الشرط لان من شرط صحه الاستثناء ان يكون مستقلا بالمستثنى منه حقيقه نوع او حكم في بطل بينهما فاصل يمكن دفعه او سقوط لم يصح لاستثناء ولا يترتب عليه حكم البث فان يترتب عليه حكم البث فقلنا مثلا قال عن زوجته ان قال الصلات ثم ندم وراجع هنا المساله مثيه صح اي نعم لا يصح لماذا لان الاستثناء لم بمعنى انه ليس بكلام العرب وانما ناخذه بما يصح انه كلام والذي يصح انه كلام هو الجزء الاول انه طبقه ثلاث اما الاستثناء هذا للفصل فلا يعتبر او سقوط لم يصح الاستثناء لانه جزء من الكلام هذا التعليل يعني صحيح لانه جزء من الكلام يحصل به الاتمام فإذا فطر لم يكن اتماما في شرط وقبل المبتدا وان لم استقر عطفه ولا طلاق ولا انكم بجواز الاستثناء بعد لانه اذا جوز للاستثناء بعد اذا قيل جوز الانفصال حينئذ لا تستطيع ان تحده بحال تحتاج الى دليل تقول جاء الانفصال بيوم يومين ثلاث اربع سنه لا تستطيع ان تحده ما دام انك جوزت الانفصال وعدم الانفصال حينئذ لو جاء بعد سنه يستثني الا طلقتين صح هذا بعض انه لا يثبت لي طلاق ولا عتق ولا اقرار واموال الناس تضيع عندي فالقاضي ياتي يوم يقول له لن يزيد علي كذا وياتي بعد سنه ويتسنى ولان كذب وان باث الحقوق لذلك لابد من ضبط وهنا هذا الشرط اترتم علي يعني اشتراط من جهتين لغه وشرع يعني لو كلمه لي اقوم من جهه من جهه اللغه لان وجودهم من الكلام فلا سم النبي وَكَذَلِكَ لِمَ يَتَرْتَّبُ عَلَى فَوَاثِهِ مِنْ ضَيَاءِ حَقُقِ النَّهِ ولا بد من ضغطه وما لا يتم الواجب إلا به فواته فواته مثل أن يقول عبيدي أحرار عبيدي هذا جمع أضاء إليه من سياغ العموم كل العبيد ولو كانوا ألف أحرار ثم ستق أو يتكلم بكلام آخر ثم يقول إلا تعيدا فلا يفرحوا الاتثناء ويعتقوا الجديد يعني ابرض بالجد الاول ابي ابي احراق وقوله ان سعيدا هذا كلام مستغرب وفيلا قول اخر يصح الاستثناء مع السقوط او الفاصل اذا كان الكلام واحدا هذا اشرب ما يكون بما ذكرناه سابقا انه اذا كان تم ما لا يقال في عادك يعني لا يكون السقوط طويلا مباشره قالوا هذا يفحل. لكن بالشرط الذي ذكر اقول شيء يصح الاستثناء مع السقوط او الطاقط في هذين النوعين متى اذا كان كلامه واحد اذا كان كلامه واحد يتسلم شخص ثم ينقض استثناء لا يرد مرة, مره قالوا هذا في هذا الموضع يستثنى في حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم فتح مكه ان هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والارض لا, لا يغمد شرف ولا يختنقناث لايضبض شك gehadgha ولا يختلاقلاه فقلن عبات رسول الله إلا الإذكت فإنهم لقيمه مبيوتي فقال النبي صلى الله عليه وسلم إلا الإذكت عينيه سأعاده النبي صلى الله عليه وسلم أولا لا يقوم كلام عبات مقام كلام النبي صلى الله عليه وسلم عينيه سلم من النبي الصдыع النبي صلى الله عليه وسلم الفاقل الذي وقع من قوله قوله على العباد لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الإنخ ثم استدرك النبي صلى الله عليه وسلم هذا فاطل ميسير في نسب المجلس مع قصال كلامه فليس تم ككوت طويل وليس تم كلام أجنبي بل استياق واحد في مثل هذا النوع استثناء أما ما عدا فلا أما ما عدا فلا وهذا قوله أرجح لدلالة هذا الحديث عليه إذن يكفر هذا الاستثناء العاصل الأول أنه لا يستخدم يعني إذن نجمع بين القولين نجمع بين القولين فالآثر والقائد هو ما سبب أنه لا يصح الفاصل أو السكوت مطلقا هذا الأطل إلا في مثل هذه الصورة لأن يكون السياق واحدا والمتكلم واحد والحديث واحد والسكوت ليس بذات الطويل إذن هذا الشرط الأول الثاني ألا يكون المثلثنى أكثر من نفس المثلثنى منه إذا استثنى من عدد فله أربع خورة أربع خورة لقل له علي عشرة له علي عشرة إذا استثنى إما أن يستثني الكل له علي عشرة إلا عشرة على الثورة له علي عشرة إلا تبعة استثنى أكثر من النصف له علي عشرة إلا قم استثنى النصف له علي 10 الا 4 اقل من 10 هذه اورما تكون جنسنا الكل من الكل المستغرق الاستثناء بعض الاستثناء با بمعنى انه لو قال الله علي 10 الا 10 الاستثناء هنا وقوله الا 10 با ويلزمه ليس المراد من الجملة كلها من أول أخير باطل ما يلزمون شيء لا المراد من استثناء إلا وما بعد فإذا استثناء الكل يجب أن نكون باطل إذا استثناء الأكثر هذا محل خلاف وقال له علي عاشر إلا ست أكثر من النصر أو إلا سبع أو إلا ثمان أو إلا ست هذا محل نجان والصحيح أنه جاء يجوز استثناء الأكثر كما ست إلى جسر الطول الثاني استثناء النصر له علي عشرة إلا قمر هذا الصحيح من المذهب عند الحنابلة أنه يصبح هو خلاف أنه صحيح استثناء الأقل محل إجماع إذن صورتان محل إجماع والصورتان محل كلا الإجماع بما إذا استثنى الكل من الكل على أنه ضار والإجماع بما إذا استثنى أقل من النص على أنه صحيح هو الخلاف للصورتين النص والاعتقاد الصحيح هنا الصحيح هنا في اربع صور في ثلاث صور للصحو والصوره الاولى اعتبروا بعض اذا الاستثناء الكل ضابطون بالاتفاق الاستثناء الاستثناء الكل او الافتراء المبتغى عبد العال وبعضهم بالافتراء المبتغى هذا لا يذيق بالاتفاق لانه عبث لانه عبث لو قال ان في خالق ثلاثه ان ثلاثه لم يقع الا الا ثلاثه لا نذكر ان في قالكم ثلاثه الا ثلاثه وتقولوا ان ثلاثه ملغا باطله لماذا لكون الاستثناء مستسلقا يعني استوعب جميعا افراد اقرا لكل افراد من مثلا قلوا ثلاثه الاولى ثلاثه اعاده 1 2 3 قلوا الا ثلاثه اقصد ما يدل للنص هنالك مستغرب فلا لان يعتبروا عامه فلزموا الثلاثا قال بعضهم ما لم يعقده التثناء صحيح فيصلح يعني لو قال أنت قالت ثلاثا إلا ثلاثا إلا واحد قال والله تلعبون هكذا كثير صلاة لحظ الله لديه في مجال سيء فقال أنت قالت ثلاثا إلا ثلاثا إلا واحد تلغي الا ثلاثه فان نغير موا الا واحده هذا ثابت اه تم خلاص فهمتي يعني استنكان انه قال انت طالب ثلاثه الا واحده لاستنال الصحيح صح ايه اذا انت طالب ثلاثه الا ثلاثه الا واحده هذا استنال صحيح فقول ان ثلاثه الثاني هذه تلغى الثاني استثناء الاقل جائز بالاقتضاء ذلك الاستثناء النص في خلاف والمذهب جوازه وقيل لا يصح لانه لم يرد في كلام العرب ان القليل من الكثير والنص ليس بالقليل هذا تعليل هذا تعليل ونقول ما دام انه جائز الاكثر وهو الصحيح فجواز النص من, من باب الاولى باب الاولى او لا نعم التثاؤب الاكثر هو جائز عند الجمهور والمذهب عند الحنابلة المنفي قال ابن قدامه ما يختلف المذهب انه لا يجوز التثاؤب ما زاد على على النصف قال اكثر الفقهاء والمتكلمين يجوز التثاؤب الاكثر هو مذهب واكثر المحاسبه فقريون يمنعونه لا لم يستعمل في العام والصحيح انه مسموح لورودي ولذلك يمكن محمد هنا قوله تعالى قوله تعالى ان عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعها من الغاو من عبادي على عام قال إلا من اتبعت من الغاو أتبعه ليه أقلده أتبعه ألا يكون المستثنى أكثر من نسك المستثنى منه فلو قال له علي عشرة دراهم إلا تسنى لن ينصح الستثنى ولزمته العاشرة كلها كأن الشيخ رحمه الله تعالى جار على المسك على المدهب والكتاب هنا مؤلم بأجله معهات فلا أقل فيه أنه مازل فإذا لا يشترط وفيدا لا يشترط ذلك فيصح الاستثناء يعني لا يشترط فيه أن لا يكون أكثر من النص وهذا وصله لو لا يشترط فيصح الاستثناء وإن كان المستثن أكثر من, من النص فلا يلزمه في المثال المذكور إلى أربع يعني قال له علي عاشرة إلا, إلا فكرة المذهب أنه لا يخط الاستثناء الأكثر ماذا يلزمه عشرة تبهوا إذا قلنا بأن الاستثناء باطن ليس المراد والجملة كلها المراد إلا وبعده فلو قد له علي عشرة إذا أقلنا الاستثناء نلزمه بالعشرة هذا ما فنطحح الجملة الأولى وللغي الاستثناء فإذا قال له علي عشرة إلا ستة على المذهب لا يصح الاستثناء لا يعتبر بلغة لماذا؟ لأن الاستثناء والأدخل أدخل من الناس كيف يتعامل معادي الجملة إذا اعترف قُلْ لَهُ عَلَيِّ عَشَرَةَ وَيَقُلْ أن هذا هو سلام العربي وما بعده نجد بكلام من فقط فيلغاء فيلزم به بالعشرة وإن كان المستثنى أكثر من النظر لا يلزم ذنبتال من كل إلا أربع أما إن استثنى الكل فلا يصح على قولين فلنقرنه عليه عشرة إلا عشرة نظمة العسرة الكل والثاني إثناء تبرمه وهذا الشرط فيما إذا كان من استثناء من عدد نعم أما إذا كان من وقت فلا خلاف بين أهل العلم والصوليين والنحاق لأنه استثنى ما شيء أقل الأسخر لك التفصيل هذا في العدد أسخنى. وأما في الصفات هذا لا مدخل له أما إن كان من صفة فيصحه وإن طرجا كله أو بالأسخر مثاله قولوا تعالى لإبليس إن عبادي ليس لك عليه السلطان إلا من اتبعك من الغوي وأجباء إبليس من بني هذا الأسخر من النصف ولان الاستثناء رفع ما تناولته النفي فجاز بناء كنجازة الاقل ولو قلت عاقا من في البيت الا الاغنياء عاقا من في البيت الا الاغنياء فتبين عنا جميع من في البيت اغنياء فحاله استثناء ولم يغفوا شيئا عاقا من في البيت الا الاغنياء عاقا من من في البيت من أعطي. من سير العمور ليكمل الكفراء والأغنية قال إلا الأغنية فذهب وبحث فردادهم كلهم أغنية صحى الاستثناء صحى الاستثناء لأنه قبل البحث قبل أن يتبين له أن كلهم أغنية عينيزا هل يعطي أحدا لا يعطي صحى الاستثناء لأنهم من وقت ولم يصحى الاعطاء لأنهم مقيم لأنهم مقيم إذن هذا ما يتعلق به بالاستثناء وانسطلط المسيح هنا عن المشهور ترضيه صالب المستثناء منه حقيقة نور حكما الثاني ألا يكون المستثناء أثر من نصف المستثناء منه الشرق الأول معتمد وظاهر بيت والشرق الثاني صواب أنه يسقط لأنه يصبح الاستثناء موصلقا إلا كل من الكل هذا يعتبر باطنا ونسير بعد الوضع الله العالمين